أهم شد خلقا أم خلقنا إنا خلقناهم من طين لازم بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آيات يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أيذا متنا وكنا ترابا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 رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرور متقابل يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعيدهم قاصرات الطرفعين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرأاه في سواء الجحيم قالت الله إن كت لترديني ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين فما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إن جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم فلعها كأنه روس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضلن فهم على آثارهم يهرعون وَلَنَقَد ضَلَّ قَبْلَهُم أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ وَلَنَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عِقَابُ الْمُنذِرِينَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ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 إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لا تمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يُرسل من المرسلين إذ أبى قائل الفلك المشحون فساهم فكان من المضحّين فانتقمه الحوت وهو مليم فلولا كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكتين ثوهم شاهدون ألا إنهم من لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون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 فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا نحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولن قد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جودنا